ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ذ ا ع ة طريق السلام إ ع ل ى شبكة ا ل إ ن ت ر ن ت ت ق د م لكم ا ل ذ ي شرف أهل ا ل ح د ي ث و ج ع ل ل ه م م ك ا ن ا ً ع ل ي ق و ا ه ا ه م من خ ل ع ه و ج ع ل ل ه م ف ض ل ا ل ن م ي ا ب ش ر س ن ة ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل ا م وما بذلوه من الجهد العظيم في ا ل ز ب عنها وتمييز ما دخلها هؤلاء نجوم ا ل أ ر ض الذين يهتدى بهم كما أ ن للسماء نجوما يستضاء بها ويهتدى بها هم الذين قيضهم الله تعالى واصطفاهم من خلقه فكان لهم هذا السبق العظيم في حمل ا ل س ن ة وتبليغها نظر الله تعالى وجههم نظر الله امرا أ سمع مقالتي فوعاها ف أ د ا ه ا كما سمعها وعلى ر أ س هؤلاء في هذا العصر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة محدثه محدث العصر ا ل ع ل ا م ة الشيخ محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي ر ح م ة الله عليه وفي هذا الدرس سنتناول شيئا من سيرته هذا الرجل ا ل إ م ا م العلم الذي من حقه علينا أ ن نتعرف على شيئا من حياته ونشر ماثر العلماء واضح في كتب التاريخ والسير التي أ ل ف و ه ا فهم لازالوا يكتبون عن أ ه ل العلم عبر العصور مبينين مناقبهم وماثرهم ليقتدى بهم من بعدهم ن ص د ا ق ا لقوله تعالى وجعلنا للمتقين إ م ا م ا فهؤلاء ائمه أهل, اهل التقوى رضي الله تعالى عنهم وهذا المحدث رحمه الله حياته فيها أ ح د ا ث ك ث ي ر ة وعبر بالغ من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا وكذلك إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نلخص ح ي ا ة هذا الرجل بكلمة أ و نصفه ب ك ل م ة ف إ ن فإن ك تعرف مع ا ل أ ل ب ا ن ي الجلد الجلد وخلاصه ح ي ا ة هذا الرجل الجلد ولد رحمه الله تعالى في عام الف وتسعمائه واربعه عشر الف وثلاثه وثلاثين وثلاثل ل ل ه ج ر ة في أ ش ق و د ر ة ع ا ص م ة البانيا يومئذ من أ س ر ة م ت و ا ض ع ة يغلب عليها الاشتغال بالعلوم ا ل د ي ن ي ة وكان والده الحاج نوح من كبار مشايخ ذلك البلد تلقى علومه في اسطنبول ع ا ص م ة ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة وعندما بدت نذر فرض القوانين ا ل غ ر ب ي ة تلوح في ا ل أ ف ق و م ض ا ي ق ة النساء في حجابهن و إ ل ز ا م الناس ب ا ل ق ب ع ة وكان والد الشيخ إ م ا م ا في مسجد في أ ل ب ا ن ي ا في عهد الملك أ ح م د زورو أ ح س ا ل أ ب أ ن ه لا بد من الانتقال فهاجر إ ل ى بلاد الشام ويمم شطر دمشق وذلك لما ورد فيها من ا ل أ ح ا د ي ث وكان يعرفها من قبل وعمر الشيخ حين وصل دمشق كان تسع سنين محمد ناصر الدين الألباني كان يبلغ من العمر الدين وبدأ بدراسة ناصر الألباني كان سنين اللغة العربية يبلغ تسع ولم يكن يعرف, يعرف منها شيئا البته عندما وصل إ ل ى دمشق والتحق واخوته ب م د ر س ة ج م ع ي ة ا ل إ س ع ا ف الخيري حتى أ ش ر ف و ا على ن ه ا ي ة ا ل م ر ح ل ة ا ل إ ب ت د ا ئ ي ة وتعلم فيها الشيخ مختلطا ً بالطلاب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وهذا يبين لنا أ ن من ابتلي ب م ص ي ب ة معيشه اولاده في بلاد الغرب ففقدوا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن من وسائل التعليم ا ل م ه م ة الاختلاط ب أ ص ح ا ب اللسان العربي هناك بعض الناس يعيشون في الخارج أ ب ن ا ؤ ه م لا يعرفون ا ل ع ر ب ي ة مطلقا والاحتكاك و ا ل م خ ا ا و ل م ع ا ي ش ة من أ ع ظ م وسائل تعلم هذه ا ل ل غ ة كما أ ن بعض الناس عندنا يريدون الذهاب إ ل ى بلاد الغرب ليعيشوا وسط الكفار بزعمهم فيتعلموا ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة مثلا ويعيشون في وسط ع ا ئ ل ة أ ج ن ب ي ة ك ا ف ر ة في الغالب ولما هبت اعاصير ا ل ث و ر ة و أ ص ا ب ا ل م د ر س ة حريق أ ت ى عليها انتقلوا إ ل ى م د ر س ة أ خ ر ى ولكن والد الشيخ لم يقتنع في تلك ا ل د ر ا س ة فسحب أ و ل ا د ه من ا ل م د ر س ة وكان الشيخ على أ ي حال قد حصل على ا ل ش ه ا د ة الابتدائيه أ ر ب ع سنوات يقول الشيخ يبدو ق و ل الشيخ أ ن الله عز وجل فطرني على حب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وهذا الحب هو الذي كان سبب كسب مادي بعد الفضل ا ل إ ل ه ي أ ن أ ك و ن متميزا متفوقا على زملائنا ل س و ر ي ي ن في علم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ونحوها و أ ذ ك ر أ ي ض ا جيدا أ ن أ س ت ا ذ ا ل ل غ ة والنحو حينما كان يكتب ج م ل ة أ و بيت شعر على النوح و ي س أ ل الطلاب عن إ ع ر ا ض ه يكون آ خ ر من يطلب منه ذلك هو ا ل أ ل ب ا ن ي وكنت وقتئذ أ ع ر ف أعرف, أعرف ب ا ل أ ر ن ا ؤ و ت ل أ ن ك ل م ة ا ل أ ر ن ا ؤ و ت اسم شعب مثل نقول العرب يتفرع منهم بنو تميم وفلان فلان وفلان وفلان ن وفلان الأرناؤوت منهم ل ا أ يتفرع شعب ب ي وغيرهم ا ا ل ب ش ن ق و وكان ا ل أ س ت ا ذ يخرجني آ خ ر واحد إ ذ ا عجز الطلاب عن ا ل إ ع ر ا ب فيناديني يا أ ر ن ا ؤ ه إ ي ش تقول ف أ ص ي ب الهدف ب ك ل م ة و ا ح د ة فيرجع ويعير الطلاب ويقول مش عيب عليكم هذا أ ر ن ا ؤ ه يعني ي ت ف و ق عليكم وهو ليس بعربي و أ ن ت م العرب لا تعرفون العرب لا شك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة أ ن مدرس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة له أ ث ر كبير جدا في تحبيب الطالب في ا ل ل غ ة أ و في تنفيره عنها ولذلك ف إ ن على مدرسي ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بالذات م س ؤ و ل ي ة ك ب ي ر ة جدا في تحبيب ا ل ل غ ة إ ل ى النشر هذه ا ل ل غ ة التي فقد الاهتمام بها في هذا الزمان وصرت ترى اللحن الجلي والخفي و أ ن و ا ع التكسير في الكلام وغزو ا ل ع ا م ي ة أ م ر ا كثيرا جدا وسحب والد الشيخ ولده من ا ل م د ر س ة وكانت ر م ي ة من غير رام ي فلو استمر به تلك ا ل س ن ة لعل م ا أدى ل استمراره لم يكن ليؤدي إ ل ى د ر ا س ة الشيخ و ت ب ح ر دين في العلم الشرعي وكان والد الشيخ س ي ء ا ل ر أ ي في المدارس ا ل ن م و ذ ج ي ة ب د أ الشيخ حياته في ا ل ق ر ا ء ة ع ا د ي ة جدا جدا كما يبدا أ ه ل ذلك الشباب في ذلك الوقت فكان ي أ خ ذ من الباعه قصص و ي ق ر أ ه ا أ ر س ي ن لوبين اللص الأمريكي عن تراب شداد قصص ذات ا ل ه م ة و ا ل ب ق ا ل ونحو ذلك يشتري القصص ل ي ق ر أ ب و ل ي س ي ة على شيء شعبي على أ م و ر من الخرافات و ا ل أ س ا ط ي ر هذه ق ر ا ء ة لكن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د شيئا هيا له أ س ب ا ب ه ولا شك أ ن توجه الشيخ لعلم الحديث من بعد هذه القصص لا شك أ ن ه منحه ا ل ه ي ة وتوثيق رباني ما في ذلك ريب كان والد الشيخ رحمه الله يدرسه الفقه الحنفي وعلم الصرف وحضر عند الشيخ سعيد برهاني ق ر ا ء ة م ر ا ق ا ل فلاح شرح نور ا ل إ ي ض ا ح في ل ف ق ه الحنفي و ق ر أ شيئا من كتب النحو و ا ل ب ل ا غ ة ا ل ع ص ر ي ة دفعه والده ل ل ق ر ا ء ة في كتب ا ل أ ح ن ا ف وختم على والده ا ل ق ر ا ء ة تجويدا كيف إ ذ ا اتجه الشيخ لعلم الحديث ذات يوم من الايام أ ي م ذات و م من ل أ ي ا والشيخ ي أ خ ذ كتب الف ل ي ل ة و ل ي ل ة وعنفر م ن شداد إ ذ ا به يجد مع بائع الكتب مجله ة لفتت ن ظ ر وهي لفتت نظره وهي م ج ل ة المنار التي كان يصدرها ا ل ع ل ا م ة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كان عمر الشيخ وقت ذاك سبع ع ش ر ة س ن ة ف أ خ ذ ه ا الشيخ أ خ ذ م ج ل ة المنار وفتحها م ج ل ة فيها مقالات ك ث ي ر ة ف ق ر أ فيها فصلا للشيخ محمد رشيد يتكلم فيه عن مزايا كتاب ا ل إ ح ي ا ء للغزالي وينقذه من بعض النواحي كالصوفيات و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ه ي ة وذكر أ ن لابي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على ا ل إ ح ي ا ء خرج فيه أ ح ا د ي ث ا ل إ ح ي ا ء وميز صحيحها من ضعيفها وهذا ا ل كتاب اسمه ا ل م ض ي عن حمل الاسفار أ س ف ر في ا ل أ في تخريد ما في ا ل إ ح ي ا ء من ا ل أ خ ب ا ر الأسفار الأولى معناها الكتب والأسفار الثانية؟ إيش؟ جمع السفر ا ل ر ح ل ة فتلهف الشيخ للكتاب ا ل أ ص ل ي كتاب العراقي هذا شيخ ق د ث ه الله في قلبه لا تستطيع أ ن تقول أ ن ه أ ت ى بتوجيه بشر إ ط ل ا ق ا كيف وقع على ا ل م ج ل ة وكيف أ ن ه اعجب بما حصلت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه وسعى ل ا خ ت ن ا ء الكتاب كتاب العراقي هذا لا يمكن أ ن يفهم أ ن ه بتوجيه من بشر أ ر ب ع مجلدات استعارها من دار ا ل ح ل ب ي م ط ب و ع ة على ورق أ ص ف ر ناعم لم يكن الشيخ يقدر على شرائها ولكنه استعارها و ا س ت أ ج ر ه ا م د ة ط و ي ل ة فلما حضر وقت إ ع ا د ت ه ا كان لا بد له من نسخها ف أ خ ذ يخطها بيده وينسخها باستخدام م س ط ر ة من كرتون مقوه وخطوط م ت و ا ز ي ة حتى نسخ الجزء ا ل أ و ل ثم نسخ الكتاب كله يعني كتب بيده أ ل ف ي ن وثنتي ع ش ر ة صفحه خط اليد يريد أ ن يعيد الكتاب ولابد أ ن ينقله نقله بخط يده كيف أصاب كيف رزق الجلد ل إ ت م ا م الكتاب هذا شيء من الله يعني واحد طالب في اول الأول ما يطلع على كتاب شرعي ي أ خ ذ ه وينسخ أ ل ف ي ن و ح د ع ش ص ف ح ة بيده هذا شيء لا, لا يعد يعني مثيله في هذا الزمن ما سمعنا ما سمعنا عام وثمانعشر مجلدات ونسخ صفحة ما سمعنا وبدأ الشيخ يبحث عن معاني واحد كتاب الشيخ الكلمات سنة وينسخ أربع ألفين عن صفحة يبحث بيده وبدأ الغريبة التي تمروا أخذ التي به ل أ ن مستوى كتاب العراقي ب ا ل ن س ب ة للشيخ أ ع ل ى من م س ت و ى ه بكثير في ذلك الوقت ف ب د أ بالرجوع للمراجع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ب د أ يكتب المعاني ويضع حواشي على هذا الكتاب الذي خطه بيده وموجود عنده وموجود في م ك ت ب ة الشيخ إ ل ى الان آ ن ه ذ المخطوط الذي خطه بيده. مع تعليقاته عليه لم مع خطه بيده ي ك لأبيه、نوش. لم يكن له يكن نوح رد فعل إ ي ج ا ب ي على ما فعله الشيخ بل كان رد فعله سلبيا ولم بالحديث وكان ل اشتغال ولده بالحديث م يحبذ و يضيق ذ ر ع ا بما يفعله ولده ويقول العلم الحديث ص ن ع ة ا ل م ث ا ل ي وفعلا أ ك ث ر المحدثين كانوا فقراء ل أ ن الحديث يحتاج إ ل ى ر ح ل ة و ا ل ر ح ل ة تحتاج إ ل ى نفقات وشراء أ ج ز ا ء و أ ح ب ا ر و أ ق ل ا م وانصراف عن الدنيا وعن الكسب إ ل ا ا ل شيء يسير هذا الاشتغال بالحديث منهك و م د ن ي ولكن لما حبب الله الشيخ هذا العلم انطلق فيه انطلق فيه و... و... ولا زال الشيخ يعرف لمحمد رشيد رضا هذه... هذا الفضل ويشير إ ل ى ذلك في مؤلفاته ومن ن ا ح ي ة ا ل ت ج ا ر ة اتجه الشيخ في ا ل ب د ا ي ة إ ل ى ا ل ن ج ا ر ة وتعلمها من خاله ومن شخص آ خ ر في دمشق يكنى ب أ ب ي محمد عمل في ا ل ن ج ا ر ة سنتين ثم لاحظ أ ن هذه ا ل ص ن ع ة تهد ا ل ق و ة وتشغل كثيرا فلم ينجذب إ ل ي ه لكن لكسب العيش اشتغل في ترميم البيوت ا ل ق د ي م ة وفي الشتاء يتعطل عمل ا ل ن ج ا ر ة فيمر على والده في دكان إ ص ل ا ح الساعات وكان أ ب و ه صاحب ص ن ع ة في هذا المجال فاقترح والده عليه ما دام في الشتاء تعطلت النجاره تعال وتعلم تصليح الساعات فتخرج بهذه ا ل م ه ن ة على يد أ ب ي ه وفتح دكانا خاصا به كان الشيخ يعيش جوا حنفيا متعصبا وكان والده من بين ا ل أ ر ن ا ؤ و ت يعتبر مرجعا في الفقه الحنفي ويستفتونه و ي س أ ل و ن ه وكان الشيخ رزق اتجاه آ خ ر ولكن لم يعجبه لم يعجب أ ب و ه ذلك كما تقدم ولم يشجعه على اتجاهه الجديد و ب د أ ت المفارقات ب د أ ت الاختلافات في التوجهات فلما رزق الشيخ د ر ا س ة ا ل س ن ة و ا ل أ ح ا د ي ث ب د أ يطلع على الخلل و ا ل أ خ ط ا ء ا ل م و ج و د ة أ م ا م ه في ا ل ب ي ئ ة على ضوء ا ل أ ح ا د ي ث التي يدرسها و ي ق ر أ ه ا فمثلا كان يصلي في المسجد الاموي أ م و ي ل س ج د ا ل أ م في قبر اطلع الشيخ على أ ح ا د ي ث في تحريم اتخاذ المساجد على القبور وعند ذلك ب د أ يراجع نفسه في ق ض ي ة ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي فيه هذا القبر وبالتالي ترك ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي فيه قبر وكتب نواه لكتابه العظيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ثم أ ت ت م س أ ل ة أ خ ر ى وهي ق ض ي ة تعدد الجماعات في المسجد فجامع التوبه الذي كان بجوار منزل والده كان ي أ م فيه الشيخ البرهاني الحنفي و إ ذ ا غاب وكل والده وفي العهد العثماني قديما كان ا ل أ ح ن ا ف يصلون قبل ا ل ش ا ف ع ي ة ل أ ن كان مذهب العثمانيين الحنفي فيقدم ا ل ج م ا ع ة ا ل أ ح ن ا ف قبل غيرهم في ا ل ص ل ا ة وهذه من سيئات التعصب المذهبي ما كان المسلمون يصلون ج م ا ع ة و ا ح د ة و إ ن م ا كل أ ص ح ا ب مذهب يصلون ج م ا ع ة م ن ف ص ل ة وفي بعض المساجد كان يوجد أ ر ب ع ة محاريف لكل مذهب محراب فلما ر أ ى الشيخ هذا الوضع جماعتين في مسجد واحد لا يصلي يصل هؤلاء وراى هؤلاء ولا هؤلاء وراى هؤلاء بحث ا ل م س أ ل ة فتبين له أ ن ه لا بد أ ن يصلي في ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى وكان قد وصل إ ل ى س د ة الحكم تاج الدين ا بن بدر الدين الحسيني بدر الدين الحسيني كان محدث عصره وكان شافعي المذهب ولده على مذهب أ ب ي ا ش ا ف ع ي لما صارت له مقاليد ا ل أ م و ر قدم ج م ا ع ة ا ل ش ا ف ع ي ة على ا ل أ ح ن ا ف في ا ل ص ل ا ة فصار الشافعيه يصلون قبل ا ل أ ح ن ا ف الشيخ أ ي ن سيصلي مع ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى من هم الشافعيه ابوه أ ي ن يصلي مع ا ل ج م ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ب د أ ت المشاكل أ ب و ه يرى الولد يخالفه لا يصلي و ر ا ه ويصلي في ا ل ج م ا ع ة ا ل أ خ ر ى فكانت تقوم قيامته بسبب مخالفه ولده لمذهبه والشيخ ناظم في سليمه لما غاب البرهاني استناب والد الشيخ فصار إ م ا م ا ل أ ح ن ا ف والد الشيخ فازدادت ا ل م س أ ل ة سؤال لا يصلي وراء أ ب ي ه ا ل إ م ا م ثم اراد والد الشيخ أ ن يسافر ف أ ن ا ب ا ل أ ل ب ا ن ي فاعتذر الالباني أ ل ب ن ي ق ا أنت تعرف رأيي أنا نصلي تعرف ل م ا كيف ل بالجماعة الثانية وبالتحريك من بعض الحاقدين من والحاسدين فطورت وزدت بعض المشكلات إلى أن جلس م ر ة استدعاه ابوه قال له اسمع ولا تغضب وضعه في ز ا و ي ة ا ل غ ر ف ة ثم قال له هل صحيح أ ن ك غيرت مذهبك ولم تعد حنفيا وهو يقترب منه شيئا فشيئا وارتفع صوته ويغلي والشيخ قال أ ن ا لم أ س م ع بهذا من قبل حاول ت ه د ئ ة ا ل أ م و ر لكن في ا ل ن ه ا ي ة قال له أبو اسمع أ م ا الموافقه و إ م ا ا ل م ف ا ر ق ة فاستمهله ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم قرر الشيخ أ ن ينتقل إ ل ى مسكن آ خ ر وهو لا يملك درهما ولا دينارا وقدم له والده خمسا وعشرين ل ي ر ة س و ر ي ة وكان الشيخ في ذلك الوقت قد أ س س نواه من أ ص ح ا ب ه الدعاه وكان أ ح د ه م له ح ا ن و ث يبيع فيه الحبوب و ا س ت أ ج ر الشيخ في نفس المكان دكانا له و ا ق ت ر ض م ئ ت ي ل ي ر ة حتى استطاع استئجار المحل و ب د أ بتصليح الساعات في ا ل م ه ن ة التي يعرفها وقد جاوز عمره العشرين وهنا في هذا العمر كتب كتاب الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبران الصغير هذا الكتاب كتبه وعمره واحد وعشرين او اثنين وعشرين س ن ة والكتاب طبعا ً لم يطبع الى الان من المخطوطات والشيخ ي ن ف ح ويزيد ويصحح ط ي ل ة حياته وهنا ناتي الى درس عظيم وهي ق ض ي ة اتباع الحق ولو خالف أ ق ر ب الناس الإنسان يتبع الحق يتبع ويطيع الله عز وجل ولا ط ا ع ة لمخلوق في معصيه الخالق لكن نريد أ ن نشير إ ل ى م س أ ل ة م ه م ة وهي أ ه م ي ة م د ا ر ا ه ا ل أ ب أ و الكبير في ا ل ع ا ئ ل ة في مثل هذا ا ل ظ ر ف الحرج ف ا ل آ ن بعض الشباب يهديهم الله عز وجل في البيوت فيتمسكون ب ا ل إ س ل ا م ويمتنعون عن المحرمات ويغشون المساجد وحلق العلم و ا ل ط ا ع ة وقد لا يروح ذلك لبعض آ ب ا ئ ه م الذين يرون أ ن توجه الولد صار فيه شفط وغلو و أ ن ه ت د م ت و أ ن هذا ليس في مصلحته فيقوم على ولده ما هو موقف الولد طبعا الموقف واضح لا ط ا ع ة لمخلوق في معصيه الخالق و إ ذ ا ج ه د ه على ا ل م ع ص ي ة فلن يقبل لكن لا بد من مداراه ل ل أ ب ل أ ن ه أ ب فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولم تزل ع ل ا ق ة الشيخ بابيه ط ي ب ة لم يحصل انقطاع و ق ط ي ع ة ك ا م ل ة ل ا لكن أ ب و ه أ ع ل ن عدم رضاه عن توجه, توجه ولده حول الشيخ دكانه إ ل ى مجلس علم وذكرنا ب ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة الذين لم يكن ينفصلوا عندهم طلب الرزق مع طلب العلم فيطلبون الاثنين يطلبون الرزق ويطلبون العلم فحول الشيخ مجلسه الى دكا دكانه الى مجلس علم حدثني واحد من الاخوان يصلي معنا في هذا المسجد بعد و ف ا ة الشيخ قال كنت ادرس في م د ر س ة ث ا ن و ي ة د ا خ ل ي ة ما كانوا يسمحون لنا بالخروج الى اي مكان وكنا نسمع عن الالباني والالباني ويشوهون س م ع ت ه ويقولون هذا الوهابي وهذا وهذا ولو علموا أ ن ن ا نذهب إ ل ي ه لعاقبونا عقابا شديدا فكنا نحتاج للذهاب إ ل ى ا ل أ ل ب ا ن ي في الدكان ب ح ج ة تصليح الساعات فنقول ا ل ل ه ا ل س ا ع ة خ ر ب ت نحتاج نذهب نصلع ذ ه ب الساعات ونذهب للشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في الدكان فنجلس عنده فيسمعنا شيئا من أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة او شيئا من كتاب سبل السلام للصنعاني واذا ويرسل كانت الساعة خربانا التسليح فعلا صلحها لنا مجاناً ويرسل أن يأخذ إجراء مع وحاجته ويقول مع علم علم فعندما اجرة مجانا انتم ما يأخذ فقره طلبت بعض لا بد من ايجاد ل إ مجال للتوفيق ونعم إ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ر ه أ ر ح ب مجالا في التوفيق من ا ل أ ع م ا ل ا ل و ظ ي ف ي ة ف أ ن ت قد لا تستطيع أ ن ت ق ر أ في ا ل و ظ ي ف ة أ ش ي ا ء من العلم مع ان بعض الناس يلهمون ا ل أ و ق ا ت في ق ر ا ء ة الجرائد و ا ل أ ش ي ا ء التافهه و ا ل آ ن ي ق ر أ كل ا ل إ ي م ي ل ويدخل ك ل ل ا أ ش ا ء ي في المواقع لأنه الآن صار ا ل إ ن ت ر ن ت يدخل المكاتب فقد يضيع بعض الناس وقتها في هذا في مكاتبهم ولا يبحثون عن شيء يطلبون فيه العلم مع أ ن ه قد يوجد في هذه ا ل و س ي ل ة أ و يوجد في هذه ا ل ش ب ك ة من المواقع ا ل ع ل م ي ة التي ن س أ ل الله أ ن تزداد ما يمكن من خلال المكتب أ ن يطلع الشخص في اثناء الفراغ أ و وقت الغدا ء إ ذ ا كانت جادا وصاحب ه م ة يدخل على بعض المواقع ا ل ع ل م ي ة ويطلع على ما فيها و ي ق ر أ ويستفيد هذه من الوسائل تقدم الشيخ ل خ ط ب ة زوجته ا ل أ و ل ى رحمه الله وتزوج هنا س ي ا ر ة كالريس بوكس د ر ت مائه وستين م غ ل ق ة على س ي ا ر ة بها ع ا ئ ل ة وسبق ن ب ن ا ا ل إ خ و ا ن إ ل ى عدم ا ل إ ي ذ ا ء لعلهم يتعظون و ي ت ك و ن الله في السيارات ا ل أ خ ر ى يقول الشيخ إ ن و ا ل د ه كان يمر عليه في الدكان و ي ط م ئ ن على ولده وقال له ع ب ا ر ة م ر ة من المرات أ ن ا لا أ ن ك ر أ ن ن ي استفدت منك أ ن ا لا أ ن ف ر أ ن ن ي استفدت منك وكان للشيخ أ خ يقال له محمد ناجي يعمل في مصنع وعمله نجار ولكن كان وهو مع كونه عامي لكن كان يحفظ كلام أ خ ي ه ويذهب الى المصنع وينشره على الموظفين في المصنع والعمال حتى صار شيخهم مما يسمع من أ خ ي ه و ي ن ك ت لما كبرت ا ل ح ل ق ة في الدكان،, الدكان صغير استاجر الشيخ مع م ج م و ع ة من إ خ و ا ن ه محلا لالقاء محلا ل الدروس فصار عنده شيء من ا ل ف س ح ة في محل يقول الشيخ من توفيق الله تعالى وفضله علي أ ن وجهني منذ أ و ل شبابي إ ل ى تعلم هذه ا ل م ه ن ة إ ص ل ا ح الساعات ذلك أ ن ه ا ح ر ة لا تتعارض مع جهودي في علم ا ل س ن ة فقد أ ع ط ي ت لها من و ق ت ثلاث ساعات ز م ن ي ة فقط ما عدا الثلاثاء و ا ل ج م ع ة وهذا القدر يمكنني من الحصول على ا ل ك و ت الضروري لي ولي, ولي عيالي و أ ط ف ا ل ي على ط ر ي ق ة الكفاف طبعا فان من دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوته ال ل ه محمد اجعل آل رزق م قوته فكان رزقهم كفافه لا يزيد ولا ينقص لما صار الشيخ يحتاج الى مزيد من الكتب تيمم شطر المكتبه الظاهريه يمم وجه شطر المكتب التي كانت خزانه للمخطوطات والكتب ومستودعا عظيما جدا لها وصار ي ق ر أ فيها يمكث بالساعات ثمان ساعات إ ل ى ث م ا ن عشره س ا ع ة وحدثني تلميذه محمد عيد العباس ي أ ن الشيخ كان يفتح دكان وحين ا ا يومين فقط في ا ل أ س ب و ع لكسب العيش والباقي في ا ل م ك ت ب ة وفي هذه المكتبه ة في ذ ه المكتبة كان يجلس على ط ا و ل ة يكون فوقها المخطوطات و ا ل ط ا و ل ة تتسع ل أ ر ب ع ة أ ش خ ا ص فلا يعجب ذلك بعض الحاضرين هذه ا ل ط ا و ل ة لم يبقي مكانا ل أ ح د يجلس عليها ف و ج ه ا ل ش ي خ إ ل ى غ ر ف ة في المكتبه الظاهريه غ ر ف ة ص غ ي ر ة و أ ع ط و ه مفتاحها وصار يجعل فيها المراجع حتى لا يسعر الموظفين ب إ ح ض ا ر الكتب ونقلها ولعل ت ر ك و ا ا عنده بعض م خ ط ط و و ا ت ل ا ل ج ا م ع ة في دمشق قد طلبت منه عمل شيء من البحث وكان ت الغرفة مع ق ا هذا البحث وكان ب ل ة م الشيخ مفتاح ي أ ت ي فيدخل و ي ق ر أ إ ذ ن يا اخوان الدرس العظيم هو الجلد الجلد والصبر في ا ل ق ر ا ء ة م ش ك ل ة الشباب اليوم انهم لا يستطيعون ولو جزءا مما كان يفعله الشيخ رحمه الله ولو ك ن ت لواحد ا ق ر أ س ا ع ة يوميا يقول ما استطيع فغرقوا في ا ش ر ط ة الاناشيد والمسابقات والاشياء ا ل خ ف ي ف ة واعرضوا عن العلم ا ل ج ا ل اعرضوا عن ا ل ق ر ا ء ة في كتب السلف وفي كتب العلماء واكتفوا بالسندوتشات من هذه الكتيبات الخفيفه ة ف ذ ا حدهم العلم. ولا شك أ ن هذه ك ا ر ث ة أ ن يتدهور مستوى ا ل إ ن س ا ن العلمي ليصبح م ج م و ع ة أ ش ر ف ه أ ن ا ش ي د وبعض الكتيبات التي حتى لم تعد تطاق وصارت القضيه في مطويات جزيجه ز ا د ز ا د ه م حضرا وثقرا ولذلك ف إ ن ن ا يجب أ ن نحن لانفسنا ايها ل إ خ و ة على ق ض ي ة الجلد في الطلق و أ ن نعلم أ ن هؤلاء العظماء ما وصلوا إ ل ى ما وصلوا إ ل ا بالجلد في الطلب و أ ن كون الشيخ يقف على سلم المكتبه الظاهريه على السلم يصعد السلم يبحث في الرفوف ا ل ع م و ي ة ويبقى ساعات فوق السلم هذه ليست و ق ف ة م ر ي ح ة على ا ل إ ط ل ا ق ا ل و ق ف ة على السلم ت ت ع ب أ ك ث ر من ا ل و ق ف ة على ا ل أ ر ض والشيخ واقف على السلم ي أ خ ذ ي ق ر أ ويبحث يدون ويكتب كان مشغولا ب ا ل ك ت ا ب ة ينقل الاسانيم الأساني. كتبت الكراريس ا ل ك ب ي ر ة في مشروعه العظيم تقريب السنه بين يدي ا ل أ م ة أ ر ب ع ي ن أ ل ف حديث وعكف على جمع الطرق من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ق ر ا ء ة و ك ت ا ب ة وهكذا وصل الشيخ إ ل ى ما وصل إ ل ي ه رحمه الله عليه رزق ا ل ق ن ا ع ة في الرزق وهذه م س أ ل ة م ه م ة ف إ ن عددا من الشباب اليوم لم يعطوا ا ل ق ن ا ع ة في هذا ولذلك يجرون وراء الدنيا و إ ذ ا جروا وراءها ماذا يبقى للدين والعلم ماذا أيها الإخوة يبقى فلو صار عندنا ق ن ا ع ة ولا نريد تقليد ا ل آ خ ر ي ن في التحف التي يضعونها في بيوتهم و ا ل إ ج ا ز ا ت التي يقضونها في البلدان والنفقات ونحو ذلك من الجري واللهاس وراء تقليد ما عند فلان وفلان و ا ل ت أ ث ر للزوجات والنساء لو كان عندنا ق ن ا ع ة لبقيت لدينا أ و ق ا ت لطلب العلم لكن عندما تضيع ا ل أ و ق ا ت بين لهو ل ع ب وبين انشغال بالدنيا من جراء عدم ا ل ق ن ا ع ة ف م ت ى نؤتى الوقت للطلب والجد و ا ل ق ر ا ء ة وحضور الدروس وان انطلق في مسيرته العلميه المباركه في الجمع والقراءه والكتابه لكن رزق اتجاها دعويا عزيزا في ذلك الوقت فكان يتجول ف الدعوه إ ل ى عقيده السلف ومذهب السلف من الدكان إ ل ى الدار التي ا س ت أ ج ر و ه ا إ ل ى ا ل ج و ل ة في دمشق إ ل ى ب ق ي ة بلدان س و ر ي ة ومدنها من حلب وحمص وحماه و ا ل ل ا ذ ق ي ة وهكذا وكان للشيخ د ر ا ج ة ه و ا ئ ي ة يتنقل عليها ل ل د ع و ة ولم يكن عنده ق ي م ة س ي ا ر ة في ذلك الوقت و ل أ و ل م ر ة ي ر د م ش ق ي و ن شيخا يعتمر عمامه بيضاء م ك و ر ة يركب د ر ا ج ة ه و ا ئ ي ة حتى كان هناك و خ شخص لعله نصراني ق و ل الشيخ يصب ا م ج ل ة اسمها المضحك ا ل م ب ك ي ذكر في الغرائب و ا ل ن ك ت أ ن هناك شيخ يركب د ر ا ج ة ه و ا ئ ي ة ولما تبين للشيخ أ ن ن ف س العمامه ليس س ن ة ع ب ا د ة لبس غطاء ر أ س عادي مما يلبسه الناس مثل غ ل س ر ة ا ح ط ة كما يقولون والجلباس أ و الثوب الواسع ولم يكن يلبس لبس ا ل إ ف ر ن ج ي و إ ن م ا يلبس لبسا مما يلبسه المسلمون ولا يحاول أ ن يلبس لبس ا ل إ ف ر ن ج وعندما مما ساعد الشيخ ايضا على شيء من التفرغ أ ن رجلا فلسطينيا أ ت ى بابن له الى الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في الدكان يقول أ ر ي د أ ن تعلم ولدي هذه ا ل ص ن ع ة حتى استرزق الولد منها فقال الشيخ أ ن ا أ ع ل م ه بشرط ما يجلس عندي شهرين ث ل ا ث ة ي أ خ ذ مبادئ ا ل ص ن ع ة وينصرف أ خ ذ الباب غ ا ب ولكن يساعدني فيما استفاد منه م ف إ ذ ا أ ن ا غ ب ت ي ج ل س مكاني في الدكان فوافقه فكان هذا العامل عنده م ف ا ع د ا له فكان الشيخ يذهب وينصرف ايضا وبعد سنين قال له ب إ م ك ا ن ك أ ن تستقل بعملك أ ن ت فذهب وفتح له محلي لم ي ك ت ف ف الشيخ ا ل م ك ت ب ة الظاهريه كان يحتاج إ ل ى شراء كتب فاتجه إ ل ى مكتبات ت ج ا ر ي ة م ه م ة في ذلك الوقت مثل ا ل م ك ت ب ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ع ا ش م ي ة و م ك ت ب ة القصيبات وغيرها كان يستعير منها و ي ق ر أ فيه منها ويشتري منها على ح د ر طاقته يوم من ا ل أ ي ا م أ ر ا د الشيخ أ ن ينسخ كتابا لابن ابي الدنيا ف... وكان به مرض فاكتشف في ا ل م خ ط و ط ة ورقه م ف ق و د ة وكان قد الزمه ا ل أ ط ب ا ء و نصحوه ب ا ل ر ا ح ة ل أ ن وضعه في هذا ا ل ق ر ا ء ة قد أ ص ا ب ه بالمرض فلما حصلت ط ب ي ع ة ا ل و ر ق ة ا ل ض ا ئ ع ة هذه ع ك ف الشيخ على عمل فهرته لمخطوطات المكتبه ا ل ظ ا ه ر ي كله وفهرس ا ل م ك ت ب ة كله ا وهذا جهد عظيم جدا ولعله ان يكون متعبا أ ك ث ر من ق ض ي ة من فتح و ق ر ا ء ة مخطوطات م ع ي ن ة وحصلت ا ل م ك ت ب ة الظاهريه على مخطوطه بيد ا ل أ ل ب ا ن ي فهرس لسائر المخطوطات ا ل م و ج و د ة من ا ل آ ل ا ف ا ل م ؤ ل ف ة في هذه ا ل م ك ت ب ة وهذا طبعا يدل على جلس تكتب مراجع تكتب كتب ك ا م ل ة في م ك ت ب ة ع ت ي ق ة م ك د س ة فيها هذه المخطوطات والكتب لا شك انه شيء عظيم جدا ولكن فاهم ذلك في اطلاع الشيخ على كتب ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة لما انطلق الشيخ ل ل د ع و ة كان له س ل ا م ي ذ خ ا ص ة وكان له عامه يدرسهم وكان من الكتب التي درسها زاد المعاد ي ق ر أ مقطعا ويعلق عليه وسيمتدس للدرس ت ك ر ا ب ة ا ل س ا ع ة ثم نصف ساعه ل ت ي وكتاب ل ر ا ط ا ل م س ت كتاب الاقتضاء ق ي ثينية م من رحمه بعضاً لبن ا ل ل ه وكان لا يلقي عليهم حديثا إ ل ا بعد أ ن ي ت أ ك د من صحته درس لطلابه ع د ة كتب ثم جعلت ش ق ة خ ا ص ة وقف لالقاء الدروس كانت تمتلئ بالزاهرين وكان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يحضر مجلسا ل ب ه ج ة ا ل ب ط ا ر ع ل ا م ة الشام و ح م ه الله فيه أ د ب ا ء وفيه مباحثات في ا ل ل غ ة و ا ل ب ل ا غ ة للتقوي في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وكذلك كان يترجد على بعض الدعاه إ ل ى الله واجتذب بعضهم إ ل ى مجالسه وكان يخرج مع بعضهم في رحلاتهم ف ي أ م بهم في ا ل ص ل ا ة كما كان ي أ م بعدد من الدعاه المشتغلين ب الدعوه ولكنهم مالوا الى الشيخ في طريقته ا ل ع ل م ي ة يقول الشيخ محمد عيد العباسي من أ ق ر ب ت ل ا م ي ذ إ ل ى الشيخ تركنا غيره لسماحته في النقاشات وفي الخمسينات المياديه والستينات كنا نصبر معه ل ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة عشره ليلا في نقاشات ع ل م ي ة ليس جدلا و إ ن م ا لنقتنع ونفهم والرد على شبهات المخالفين وكان مقر الدرس في حي الشهداء وكثيرا ما نرجع للكتب أ ث ن ا ء النقاشات وهذه ق ض ي ة م ه م ة و ا ل آ ن بعض الشباب ونتناقشوا في مجلس نقاشات ع ل م ي ة يذهبون في الجدل بارائهم وخلفياتهم التي كثيرا ما تكون خ ا ط ئ ة ولا ي خ ل ف و ن أ ن ف س ه م بسحب الكتاب من الرفض سحب الكتاب من الرفض م س أ ل ة م ه م ة جدا ولذلك ينبغي أ ن يكون في مجالس النقاشات كتب وينبغي أ ن يكون هناك رجوع عند الاختلاف لكتب العلماء افتح الكتاب بدلا من الجدل على غير أ س ا س ه افتح ت الكتاب الكتاب و ق ر ا وكذلك التقى الشيخ بعلماء كبار مثل ب ه ج ة البيطار وحامد الفقي وسعيد الجاري والتقى وكذلك كانت له رحلات إ ل ى مصر وغيرها وكتب غ ي ر ه ا و عنه يحب الدين الخطيط قال ا ل أ ل ب ا ن من إ خ و ا ن ن ا في الله الذين الله لم نرهم ممن رزقهم الله الدفاع عن ا ل س ن ة والذب عنها والاشتغال بالدفاع عن ع ق ي د ة السلف كان الالباني رحمه الله ي ه و في كل شهر من خمس إ ل ى س ت ة أ ي ا م سفر إ ل ى بلده من سفر يذهب دعوه يذهبون إ ل ى بلد آ خ ر فينزلون في عند أ ح د الطلاب ويعلم الاخوان ف ذلك البلد و ي ق ا ج ا العلمية ل س ويشرح أ ت ي اليه يعين الناس وثلك البلد و ي ق ر أ ويفتي ويناظر رحمه ي الله تعالى ما كان شيخ ع ل م كان شيخ علم وشيخ دعوه وهذه من الدروس ا ل ع ظ ي م ة يا اخوان ان بعض الشباب قد يعفف على الطلب وعلى ا ل ق ر ا ء ة لكن لا ي ذ ك ي ما حصل ولا بد ان يكون الشخص إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون مؤثرا لا بد أ ن يكون عنده نصيب في الدعوه ة لا بد د أن يكون ن ع نصيب في ا ل د ع وكان ة و بسبب ت م ك ن من علم الحديث و ا ل ط ل ا ع الموسع على ا ل س ن ة صار له امام بسرور ك ث ي ر ة في مجالات م ت ع د د ة ع ق ي د ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل أ د ا ب الرقائق ا ل ف ق م ل أ ن ا ل س ن ة الاشتغال ب ا ل س ن ة ا ل س ن ة م ت ن و ع ة ا ل س ن ة ح ا د ي ث م ت ن و ع ة في كل المجالات ولذلك لم يكن حصر علم الشيخ الحديث و إ ن كان م غ ر ب فيه لكن اشتغل في بعلوم اخرى ك ي ر ة ك ا ل ع ق ي د ة واهتم ب ع ق ي د ة ا ل ث ل ا ث اهتماما بالغا وهذه في ا ل ح ق ي ق ة أ ي ض ا من حرفانيه البلغة إ ن علم ل اشتغل ح د قد ي ث به المفتجعة صوفية وأشاعر ومرجئ محدثين محدثين محدثين الحديث بعلم م اشتغل ع ت الشيخ رزق من الله تعالى التوجه الى عقيده السلف ويطلعه عز وجل من خلال هذه الاحاديث يوفقه إ ل ى ا ل م ق ا ر ن ة بينهم و ن بين الواقع لعل الله ي م و د والنصارى اتخذوا قبور ع ن ب ي ا ء المساجد لا تتخذوا للنهى ا عن اتخاذ القبور مساجد فيقارن على الواقع فيجد ا ل أ س ت د ل ا ل ف ي ت ج ل الى ق و ي ه تمحيص ا ل م س أ ل ة وتتكون عنده القناعه من خلال البحث وهكذا وهذا مما جلب عليه نقمه طائفتين عظيمتين ا ل م ت ع ص ب ة في المذاهب و ا ل ص و ف ي ة وكان في الشام مملوءه بهم وكان كثيرا ما يكون الجمع بينهما في أ ش خ ا ص متعددين جدا صوفي و م ن ه ذ ي والشيخ ينادي بالتحرر من ر ف ق ة التقليد ا ل أ ع م ى للمذاهب وينكر على الصوفيه لان عقائده باطله و ف ا س د ة فاجتمع عليه ا ل أ ع ا د ي و أ غ ر ى به ا ل ص ف ه ا ء والهي في الله عز وجل ووشي به حتى ح ب ث شهرا و س ت ة أ ش ه ر وفي القلعه التي في سجن فيها شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ك ن ي ه رحمه الله و أ ق ا م بها صلاه ا ل ج م ا ع ة و أ ق ب ل عليه من ل د السجن بل و ا ل ج م ع ة حتى قيل ما صارت من أ ي ا م شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ك ن ي ه إ ل ا لما دخلها محمد ناصر الدين هذه ا ل ص ل ا ة و الشيخ أ و ل ي ا ي الله إ ذ ا كنا نحن ا ل آ ن في بلد ولله الحمد يغلب عليه ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة و د ع و ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انت ترى القبور في المساجد؟, ما ترى المساجد ولا ترى توسلات ش ر ك ي ة و مجاهرين بالشرك و ا ل ب د ع ة في الشوارع هذا في الغالب فلا تصطدم, فلا تصطدم. إلا في ما لا بد منه مما لا يخلو من الحال لكن الشيخ كان غريبا وسط أ ن ا س من المشركين بل و ا ل ك ف ر ة من أ ص ح ا ب وحده الوجود و م ق د س ي ابن عربي والمستنجدين به قبر ابن عربي ومن عربي ط ب ع ا ع ق ي د ة الكفر ع ق ي د ة ا ن ع ر ب ي كفر لكن قبره في الشام مزار يعبد من دون الله ويستغاث يعني محي الدين من عربي هذا شيء ما محل... لا لا من ا لا م ل ت ى ل ا تصل ل إ ي ه من إ ق ب ا ل الناس على مقامه واستشفائهم به وتفركهم به وطلب ا ل ق ب ا ء الحاجات خلص محي الدين؟ هذا الشيخ محي هو من فالشيخ الدين الديني المشركين العام عليها محي محي من كثيرا يشحيون هذا عانى وكان هو يقول واحد من تلاميذه ل د ر ج ة أ ن واحد من ا ل ع ا م المشحونين على الشيخ ق ا ب ل ه في الشارع م ر ة فبصق على وجه الشيخ ولولا ان الشيخ ص ل ح ه ا جانبا ً لجاءت البصق عليه وسبوه ياوهابي يا ونفخر الناس عنه اوهي بالله الشيخ اوهي نحن لا الشيخ في بيئة ثلاثية نحن نفس لمعاناته الحمد دعوة لله انتشرة وهذه روض لكن الشيخ عاشوا ب ي ئ ة على العكس تماما كان غريبا كان غريبا وهذا فيه درس أ ن ا ل إ ن س ا ن المسلم إ ذ ا وجد في ب ي ئ ة تناقض المعتقدات الصحيحه عليه ان ص ف ر و أ ن يعلم أ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ و إ ذ ا ذ ه ت ا ل إ ج ا ز ة الصيفيه الى أ ق ر ب ا ئ ه و إ ل ى البلد التي جاء منها و ج د الناس على خلاف ما هو, ما هو عليه من الحق ف إ ن عليه أ ن يثبت ولا يضعف وان ل يضعف و أ ينشر الدين ويعلم الناس والناس ي ه م ج ا ه يقول واحد من الاخوان ذهبت إ ل ى ج ن ا ز ة والده فسافرت لذلك والبلد فيها بدعه ك ث ي ر ة جدا سرابق ويعملون سرابط و ي ع م ل و ن ع ز ا ويعملون اجتماع وقارئ ي ق ر أ و ه واجتماعه ح ت ف ا ا ل و في ا ل أ ر ب ع ا ل ث ل ا ث وسبع ا ل واربعين ل أ واربعينيه ل أ و ف ص ا ر ت ف ر ص ة في اجتماعهم في البيت لتعليمهم السنه وفي الدفن كم عانينا حتى لا يكتب على شاهد القبر ولا يجعل كذا و يجعل كذا وشيء استطعنا عليه وشيء ما استطعنا عليه لكن يقول ا ل ع ا م ة فيه الاتجاه لتعلم الحق خصوصا الذين لم ت ت ل و ث في ط ر د ن فعندما نفتح مثلاً موضوع ث ل ا م ا ل س ن ة في ا ل أ ذ ك ا ر وكيف ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ن ب و ي ة قفزت ا م ر أ ة من ا ل ا ق ر ب ا ت تقول اي والله هذا ع ط ي ن ا منها العلم والله نشف حلقنا ونحن ن ق ر أ ا ل ص م د ي ة م ئ ة أ ل ف مره ة ل ي قالت هذه يقولون عدق من النار م ئ ة أ ل ف مره قل والله واحد عدق من النار نشفت فلوقنا ما خ ل ص ا م ئ ة أ ل ف م ا في شي يعتقد من النار غير هذه م ئ ة أ ل ف ص م د ي ة فالعامه يتساءلون عندما الواحد يفتح لهم بابا الى الحق باب الى ا ل س ن ة باب الى ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ش ر ع ي ة ي ب د أ العمل بالسؤال ويتحرك المجلس وهكذا يجب أ ن يكون الداعيه الى الله مثل الغيث المطر أ ي ن م ا وقع نفع والشيخ رحمه الله رحمه تجلى دفاعه عن ع ق ي د ة السلف في ع د ة مؤلفات منها كما ذكرنا تحقيق الساجد منها تحذير الساجد بانتخاب ل ق ب و ر مساجد ومنها ق ض ي ة التوسل الشركي والبدعي التي بينها في مؤلف وكذلك تحقيق ا ل كتاب العلول, الذهب. العلول الذهبي حقق الكتاب مع ص ع و ب ة الوصول إ ل ى رجاله ل أ ن كثيرا منهم م ت أ خ ر ي ن رجال أ س ا ل ي ب العلو م وحقق كتابا ً مهما ً جدا ً في ا ل ع ق ي د ة وهو كتاب السنه ة لمن أبي وله فيه مباحث فحصل له د ع و ة إ ل ى ع ق ي د ة السلف ا ل ص ا ف ي ة ا ل ن ق ي ة و أ ح ي ا الله, الله بهذا الشيخ سننا م ه ج و ر ة ل أ ن كان صميم من صميم د ع و ة الشيخ ا ل د ع و ة للتمسك ب ا ل س ن السنة في وسط كانت في ا ل س ن ة فيه م ج ه و ل ة في كثير من ا ل أ ش ي ا ء جدا والناس على تعصب منهجي قد يكون خالصا ل س ن ة أ و على ج ع ل وعلى عادات التقاليد و أ ص ع ب ا ل أ ش ي ا ء أن تغير العادات والتقاليد فكان الشيخ رحمه الله يسعى في إ ح ي ا ء السنن ومن السنن التي أ ح ي ا ه ا في بلاد الشام ص ل ا ة ا ل ع ي د ن في ا ل م ص ل ة و أ ن ه ليست في المساجد ا ل أ ص ل في, في المصلى وكانت لا تصلى إ ل ا في المساجد ولما اطلع على حديث ص ل ا ة العيدين في المصلى هي ا ل س ن ة دعا إ خ و ا ن ه للتطبيق الشيخ كان عنده م ي ز ة ميزة ع ج ي ب ة التطبيق المباشر ط ل ع على حديث على نص لا بد التطبيق مباشره إ ذ ا اقتنع به ط ب ق م ب ا ش ر ة فقال ل أ ص ح ا ب ه ه ذ ا ا ل أ ح ا د ي ث تدل على أ ن ا ل ص ل ا ة المصلى خارج البلد يجتمع أ ه ل البلد يصلون و ل ي س في المساجد نخرج إ ل ى خارج البلد ونصلي ا ع ي د ب د أ و ا ب س ب ع ة عشر رجلا هو ومن معه اقاموا السنه في طلب العيد ا ل آ ن الذين يسمون في المصلى الذي صلى فيه الشيخ أو الذي أقع... الذي أحيى الذي الذهاب من خ م س ة آ ل ا ف و س ت ة آ ل ا ف شخص <تصفيق> وانتظروا بعد الله في هذا غير انتقال هذه ا ل س ن ة ل ل أ ر د ن ثم الكويت بعد الله الشيخ ناصر الالباني أ ل ب ن في أحكام ا ج الجنائز ن ا وأحكام ئ ز ط ع م كتبه ا ل ع ج ب كتاب باقتنائه كتاب لكتب وحشب بنقل بالتينية ة مقدرة السمة الأدلة المختلفة التي التأليف أحكام الجنائز هذا يا أخوان أنا وشرائه واضطرائته فعلا كتاب يتجلى فيه مقدرة الشيخ على الوصول السمة وحشب الأدلة في المسائل المختلفة وشروح اللي العلماء خصوصا النووي تدل على لأنه يتجلى على في فيه في يهتم أصد نجج وشروح شروح ا ب صحيح ج ر عكف ابن وابن ج ر ان ل ا ي على الشيخ ب ن تيم ر و ي صحيح أن ا ل لم يكن له علماء كثيرون ف ت ل م ذ عليهم و أ ن ه بسبب ذلك عانى لكن عصاميته عوضته عن ذلك خصوصا أ ن ه رزق ووثق ل ل ت ج ا ه لعلماء أ ف ذ ا ن تتلمذ على كتبه ومن السنن التي أ ح ي ا ه ا في دمشق س ن ة العقيقه وكانت العقيقه ط ب ي ة غير م ع ر و ف ة عند النفس ا ما س م ع ر و ة إذا واحد عقيقة, عقيقة, عقيقة مسألة كانت قال احد طلابه لما كان يدرسنا كتاب ا ل ر و ض النبيه في الخمسينات ووصلنا الى العقيقه دعا طلابه و أ ص ح ا ب ه لتطبيقها وكذلك من ا ل أ ش ي ا ء أ ي ض ا تطبيق س ن ة قيام الليل في رمضان احدى عشره ر ك ع ة كانت ثلاث وعشرين ركعه تقول تمثيليه كيف يصلونها ل التي ر ك ع ة وقف خلصت ت ر ك ع قال له والذي اخرج المراه ثلاث وعشرين ر ك ع ة في ر ب ع س ا ع ة لك أ ن تستدل ي على هذه, التأو... هذه التمثيليه ف أ ح ي ى ا ل أ ل ب ا ن ي ل احدى عشره ر ك ع ة كما جاء ذلك في السنه ة ي ط ب ق ا قولا فأعمرا قال طلاب فشعرنا بلذة العبادة بلذة و أ ح ي ا س ن ة ت ف ي ة الصفوف ا ل ص ل ا ة و ا ل ت ر ا ث و أ ن ا أ ر ج ت النظر إ ل ى أ ن بعض الاخوان ربما لا يطبقون فقه ا ل م س أ ل ة بشكل صحيح ويتشددون في هذه ا ل ق ض ي ة ويلاحقون المصلين ب أ ق د ا م ه م ويعملون خططا ع س ك ر ي ة فيقول أ ن ا أ ف ت ح رجلي ف ب ع ض ه يقول أ ن ا اضم رجلين جدا, جداً حتى واقرب الرجل هذا, اللي بجاني أقرب هذا الرجل ب ج ا ن ي اما اذا جاءوا الناس م ط ا ف السنه فتحت ر ج ل ي فقضيت على الفراغات وقضيت على رجل ا ل آ ا س فهذا يا اخوان يجب أ ن يكون تطبيق ا ل س ن ة بفكر تطبيق السنه م ر ا ع ا ة المصلحه ا ل ش ر ع ي ة م ر ا ع ا ة المفاسد الناس إ ذ ا لم ي أ ل ف و ا س ن ة لا بد من التنويد النظري قبل ت ط ب ي ق العمل يعني أ ن ت امام تريد أ ن تطبق ا ل ج م ا ع ة س ن ة علمهم إ ي ا ه ا أ و ل ا ن غ ر ي ا ا ق ر أ ه ا عليهم ثم بعد ذلك ع ن د ن ح ص ل التنويد النظري بعد ذلك تطبق ع م ل ي ة أ م ا ت أ ت ي إ ل ى واحد لا يعرف ذلك ولا يطيق أ ن يمس إ ن س ا ن قدمه ولا اسبعه وينشغل جدا بصلاته ثم تخرب عليه خشوعه الواجب من أ ج ل تطبيق س ن ة ا ل آ ن لو حصل ب ا ل م ن ف ذ ي ن لا ب أ س ك م ق د م ة بعد ذلك ت أ ت ي ق ض ي ة التراث التي نعرفها فلا بد من ح ك م ة في التنفيذ ح ك م ة في التطبيق وهذا ما ينقص بعض الذين تكلمذوا على كتب ا ل أ ل ب ا ن ي وهي ق ض ي ة عدم ا ل ح ك م ة في تطبيق ا ل س ن ة فربما يؤدي الوقوع, الوقوع الى و و ق ع إ ل محرم من أ ج ل س ن ة مثل ما زال اطلاق ا ل إ خ و ا ن يعني يرب مثلا يعني ترفه يقول أ ن ا رئيس واحد في ا ل مسجد من بلد ا العرب من بلد من البلدان ا ل ع ر ب ي ة لابس م ن ط ل و ن وقميص وجالس للسلام يصلي ويرفع القدمين من المرض يوصل القدمين ويجلس عليها لا يفترش طبعا ل أ ن ا ل م ن ط ل و ن ض ي ر فقال يعني جئت وبعد ا ل ص ل ا ة تحيه المسجد صلى رجلا ل ص س ن ه فنصحك وقلت يا أ خ ي هذه ا ل ص ن ة التورك وقلت هذا يمكن أ ك ي د حنفي ب ق وابو ل ل ت و ر حنيفه ة لا يمكن ذ ا يقول ع ن ي إلا أ ن ع ه ا ل أقوال علماء المطنع والغاية ت ب ر ر و أ ب و و حنيفة ا ل ت ر وترجع وتخرج لتنسب اليمنى اليسرى من تحت اليمنى طيب تحت قامت ا ل ص ل ا ة قدم ا ل إ م ا م صلى ا ل إ م ا م جلس ركعتين طيب ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة جلس طبعا جنبه يعني هذا جلس هذا للتورق أ و ل م ر ة في حياته طبعا يجلس التورق البنطلون غير والجلس من هنا وزير ا ل ب ن ط ل و ن راح طبعا الرجل ن م ل م نفسه على قدر ا ل إ م ك ا ن ستر نفسه حتى انتهت ا ل ص ل ا ة بعد السلام التفت على صاحبه قال هيك بدو أ ب و خ ن ي ف ة هيك ب ي ع ج ب أ ب و خ ن ي ف ة ف إ ذ ا يا ا خ و ا ن نعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ق ض ي ة أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل س ن ة يجب أ ن تكون ب ح ك م ة و أ ن الشخص الذي لا يعرف ا ل س ن ة يعلم ا ل س ن ة ويؤمر بتطبيقها بتطبيقها بدون ما يكون هناك سلبيات أ ك ب ر أ و مفاسد أ ك ب ر الشيخ رحمه الله كما قلنا كان يعني احلى ص ل ا ة التراويح هذه ويقول الشيخ علي خشان وهو من تلاميذه كان يصلي بنا ثلاث ساعات وهو ا ل إ م ا م ثلاث ساعات ا ح د عشره عام ويطيل, الركوع حتى يكون قريب من القيام ويطيل السجود ر قريب ك يكون و ويطيل ع حتى القيام من ا ل ليكون مثل الركوع والجلسه بين السجدتين و ا ل ر ف ع من الركوع على حسب ما و ر د في الاحاديث وكان يبكي ويبكي من خلفه كان رقيق القلب الشيخ ناصر رحمه الله فيه م س أ ل ة م ه م ة وهي أ ن عدد من الناس إ ذ ا ق ر أ و ا ردود الشيخ التي تتميز ب ا ل ش د ة في كثير من ا ل أ ح ي ا ن لا يتصورون أ ن الشيخ رقيق القلب ل أ ن ه يرى شده ا ل م س ل و ب فلا يتصور أ ن هناك يوجد ب ا م ق ا ب ل رقه ترقق ل ع ج ي ز ة عند الشيخ و س أ ل ت أ ح د طلابه عن ايات ا ت ر و ح هذه عن آ ي ذ ك الشيخ فيها فقال ق ر أ م ر ة س و ر ة غافر ق ص ة المؤمن قصة المؤمن في س و ر ة غافر يا قوي قوي قوي ادعوكم إ ل ى ا ل ن ج ا ة وتدعوني الى النار وكان وسمع نشيجه فيه وكان يرتاح بعد كل ركعتين وبعض الطلاب كان يريد انتهاز ا ل ف ر ص ة بين كل ركعتين ليتقدم ي س أ ل الشيخ فكان الشيخ يقول هذا وقت ع ب ا د ة وليس وقت تعلم ولا يجيب في هذا, في هذا الوقت هذا وقت راحه عبادة و ذ راحة ل ل ع ب ا د ة يقول الشيخ عيد كنا نسافر معه إ ل ى المدن في سيارته وكان معنا من تلاميذه أ ي ض ا م ح ن و ب الجزائر وياذى الشيخ إ ل ا أ ن يدفع نفقات السفر ويقول دعوها تكون خ ا ل ص ة لله ونحاول أ ن ندفع سيعزم علينا إ ل ا أ ن يدفع هو ل ا نكاد نظهر إ ل ا بشيء يسير جدا والمشوار مكلف خصوصا في ذ ل ك الوقت والبنزين و ص ي ا ن ة ا ل س ي ا ر ة وقال كنا ندخل عليه في ا ل م ك ت ب ة ا ل ظ ا ه ر ي ة في الستينات نجده منكبا على الكتب وكان يقول يعني وقت الغدا ء يقول هاتلي معك حمص هاتلي معك حمص أ ج ي ب له حمص يكتفي بلقم ويعود للعمل ويتابع من ا ل ث ا م ن ة والنصف صباحا ينتهي دوام المكتبه ا ل و ا ح د ة والنصف ظهرا يذهب الموظفون ل ف ت ر ة الغدا ء يرجعوا العصر هو لا يذهب ويجلس في ا ل م ك ت ب ة ي ق ر أ ويكتب إ ل ى ا ل ت ا س ع ة مساء وهو مستمر في الجلوس يعني اثني عشر ساعه يوميا هذا الجلد الذي نريد من الشباب ان ي ت أ ث ر و ا به الجلد يا اخوان وكان قد خصص يومين لطلب الرزق في الدكان والباقي للمكتبه الظاهريه ويضحي بالزبائن والرجل كان متقن في تصليح الساعات ومخلص ولا يغش والزبائن يقصدونه ل أ م ا ن ت ه ومع ذلك يضحي بالزبائن ولا يفتح المحل في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل ط و ي ل ة ل أ ن ه يكون م ش ه و ل ا بطلب العلم الجلد هذا أهم قد يكون من أ ه م س ف ا ت الالبان ا ل ع ص ا م ي ة والجلد الصبر ليس فقط في ا ل ق ر ا ء ة حتى في, في أ م و ر ه ا ل ش خ ص ي ة مثلا أ ص ا ب ت ه بعض ا ل أ و ر ا م ف ق ر أ في كتاب أ ح د ا ل أ ط ب ا ء أ ن ه إ ذ ا صام على الماء أ ر ب ع ي ن يوم يكون علاجا يعني ما يتناول شيء إ ل ا الماء فجلس أ ر ب ع ي ن يوم على الماء قال وكان في هذه ا ل م د ة يباشر النشاط نفسه في دروسه في مطالعته في قراءته في كتابته حتى في ذهابه للدعوه في حلب يركب الباص وهو على صيام الماء هذا قالوا يقول الشيخ ناصر ونزلنا في خمس م ح ط ة الحافلات وفيها مطعم مشويات وفتنت ف ت ن ة ش د ي د ة ب ر ا ح ة الشواء و أ ن ا صايم على الماء ومع ذلك صبر م ا تناول شيء حتى فرق اقلاع الحافلات وركب ومشوي ل واحد فينا ف ن ا ف الشيخ هذا تميز من أ ع ظ م الدروس في حياته الصبر والجلد و س ع ت الصدر في النقاشات وناقش مخالفين و م ب ت د ع ة و ن ا ق ش م ت ع ص ب ة وكان في نقاشاته صاحب ط ر ي ق ة ف ر ي د ة في النقاشات اولا يحدد ن ق ط ة الخلاف ل أ ن ك ث ي ر من المتحاورين قد يكون في ا ل ح ق ي ق ة ما بينهم خلاف لكن بسبب سوء العبارات وعدم م ع ر ف ة المدخل الصحيح في النقاش ما يصلون الى ن ت ي ج ة ولو أ ن ه م ح ذ د و ا ن ق ط ة الخلاف ن نقطة ق ا ا ش ل من ب د ا ي ة النقاش ما, ما ضيعوا هذه ا ل أ و ق ا ت يحدد ن ق ط ة الخلاف بينه وبين المحاور ثم يعرف كل من الطرفين ر أ ي ه فيتكلم الشيخ أ و الطرف ا ل آ خ ر ويصغي الشيخ له ولا يقاطعه ولا يتدخل في كلامه ثم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرد لخص كلام الشخص ا ل آ خ ر حتى ي ت أ ك د أ ن ه فهم ا كلامه بشكل صحيح ثم يفر عليه والشيخ رجل متقن من أ ه م صفاته ا ل إ ت ق ا ن ان الله يحب من أ ح د ك م إ ذ ا عمل عملا يتقنه ولذلك في ستأخر كتبه ولذلك ان ل ل ط ب ع أ ه ي ر ي ي د أن د ق ويراجع ب ن ف س ه وكان لا يعتمد على ا ل آ خ ر ي ن في المراجعات و ي ل د ق ت حتى في علامات الترقيم ا ل ف ا ص ل ة و ا ل ن ق ط ة والسهم والقوس ونوع ا ل أ ق و ا س وهكذا والشيخ رحمه الله أ د ر ك وهو يدعو ا ل ك ت الكتاب ب و ا س ن ة وإتباع ا ل و ا ل س ن ة واتباع الدليل ولو بعد م ر ح ل ة م ت أ خ ر ة ربما بعد عشرين س ن ة أ و منذ عشرين س ن ة ان بعض الشباب في م س أ ل ة ا ل ع و د ة للكتاب و ا ل س ن ة ب د أ و ا يخطئون ف ب د أ بعض الشباب يقول خ لا اما رجال هم رجال ونحن رجال مثل ما يفهم أ ب و ح ن ي ف ة و ا ل س ا س ع ي أ ن ا كذلك أ ف ه م وعندهم أ ح ا د ي ث وعندنا ا ل أ ح ا د ي ث وعندنا النصوص نفهم نحن ونشتغل فالشيخ ب د أ في وسط متعصب مذهبيا ولذلك انتقل إ ل ى ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ر ى ل أ ن ا ل إ ن ك ا ر في هذا الوسط يحتاج الى ق و ة دفع فانتقل إ ل ى ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ر ى ثم بعد ف ت ر ة من الزمن أ ر ا د أ ن يعدل م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه لاحظ أ ن بعض الطلاب الذين يدعون الانتساب إ ل ي ه قد صاروا يخطون ويتكلمون ب ط ر ي ق ة ف و ض و ي ة جدا لا ضوابط لا أ س و ل ف ك ر لا رجوع إ ل ى شروح العلماء ولذلك صار عندهم خلق عجيب وهذه من القضايا التي ينبغي أ ن يدقق فيها والتفلت على كتب الشيخ من البعض أ س ا ؤ و ا فيه فعلا و أ د ر ك الشيخ ذلك ولذلك كان يقول قمنا بجانب كبير من ا ل ت ف ص ي ة ونحن نحتاج ل ل ت ر ب ي ة ولكن ما عندنا طاقات أ و إ خ و ا ن يكفون ل ل ت ر ب ي ة وقال الله خلقني للعلم ولم اتفرغ ل ل ت ر ب ي ة وكان يقول في بعض ا ل أ ح ي ا ن التقليد خير من التفلت من القيود العباره هذا معناها يعني ا ل آ ن بعض ا ل ش ي و المنقال والتقليد والتعصب وانظر الأعمى المذهبي التعصب المذهبي ماذا ي فوضى ه المباهد م اضرب كلها لا نريد. لا نريد حناب ل ولا البخاري ومسلم والترمذي ونشتغل ا شافعية حنافية أحاديث ونفق ف وأحمد ونطبق و نحن نأخذ من خرص ع ا ر م ة ح ق ي ق ة لقد أ س ا ء هؤلاء إ ل ى د ع و ة الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ل أ ن ه م قبضوا ن م ا د ج مشوهه عما ي ولد الشيخ لم يرد الشيخ هذه الفوضى لكن هؤلاء الذين دخلوا بالعرض بدون اساس ولا تؤدوا باداب العلماء ولا درسوا أ ش ي ا ء م ه م ة مثل مصطلع مثل أصول اصول ل ف فائد ق ه من م أن تدرس ط ل الحديث تحقق ت تهجم خ ر ج أسانيه ى الفقه أ ح د تريد ي ث ت أن ه منها م دون أن يكون عندك أصول ف تفهم الناسخ من المنسوخ تهجم على حديث تقول هذا قد يكون هذا الحديث من تقول يكون حديث قد يطبق شاذبا يكون فهذه م ص ي ب ة و ك ا ر ث ة ك ب ي ر ة حصلت انتبه لها الشيخ ف م ا بعد و ب د أ يقول عبارات مثل هذا و ب د أ يقول يعني لا يفك ن ا ل إ ن س ا ن عن تقليد حتى العلماء الكبار قد يضطر إ ل ى مثلا وتقليد غيره و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تدرس المذهب أ د ر س مذهب ثم إ ذ ا وجدت الحق خارج المذهب اترك المذهب و أ ن من أ م ث ل المذاهب في دراستها فقه الشافعيه كان له كلام في هذا الشاهد ي ا خ ي ر ا أ ن الشيخ لم يكن يريد امتلاك الضوابط و أ ن يصل الصغار الطلاب الى الاجتهاد كما فعل بعضهم وقفزوا إ ل ى الاجتهاد ولم يكن يريد هذه الفوضى ولكن قد أ س ا ء بعضهم الطريق و أ س ا ء الفهم فلا بد من الانضباط بكلام العلماء و ا ل د ر ا س ة على العلماء و ا ل ت ر ق ي عليهم هذا لا يمكان وإذا ما عندك قذرة ف لم ا داعي الفدوة ولا الاجتهاب تدخل في ولا في أن ل إذا يكن ذ ل الإنسان الاجتهاب فلماذا يدخل القضية لم مرتبة هذه في ي ا ل شيخ البدايه يركز على ق و ي ة الضراب لمعيشته كما ك ن ا في وسط التعصب و ن ش أ بعض ه بعض الناس عندهم عجب وغرور و أ ن باستطاعتهم أ ن يستنبطوا هم ويجتهدوا فكانت ك ا ر ث ة على عدد منهم والشيخ رحمه الله كما قلنا ما كان فقط يدرس مصطلح مصطلح مصطلح و إ ن م ا كان يدرس ا ل ع ق ي د ة من الكتب التي درسها ا ل ط ل ا ذ ي الخمسينات ا ل م ي ل ا د ي ة يعني هذا كلام قديم جدا كتاب فتح المجيد شرف كتاب التوحيد لعبد الرحمن حسن رحمه الله درسهم ف ت ح و وكذلك كان واسع ا ل أ ف ق مطلعا على الكتب حتى التي تسمى كتب ف ك ر ي ة أ و التي تسمى كتب ع ص ر ي ة ونحو ذلك ف من الكتب التي ق ر أ ه ا وهو العالم السلفي صاحب الحديث المحدث الكبير من هذا ا ل أ س د ح ك الحكم م ت ب ا ل وكتاب لمحمد ع ا ل الكتب م يسير يقول الشيخ محمد عيد ع ب اسد ي في حلقة خاصة مع الشيخ الألباني وقال الألباني هذا يمثل قرأناه حلقة وقال خاصة هذا مع ع عصري و بأسلوب ة السلف لما قرأ يمكن تصل جيل فريقا قرأ قرآني يمكن ق ا ل و هذا يشهد على عدم ت ع ص د ه وعلى انصاف ا ل ا ل ذ ا ن أ ن ه ا ذ راى حقا مع شخص آ خ ر حتى لو لم يكن من المنتسبين إ ل ى العلم يقر به وقال هذا يمثل د ع و ة السلف ب أ س ل و ب عصري وناقش الشيخ رحمه الله أخطاء بعد أ خ ط ا ء صاحب الظلال رحمه الله ناقشه وبين خطاها فبين مزاياه وبين أ خ ط ا ء ه وهذا عين الانصاف فان في الظلال أ خ ط ا ء كما وجد في تفسير قل والله أ ح د وفي غيرها يوجد بعض ا ل أ خ ط ا ء ما ش ك ت الشيخ عنها الشيخ كان صريحا يتكلم لكن عندما يرى كلاما طيبا كان يثني ويقبل وهذه شهادته فيه زار التقى ب أ ح م د شاكر رحمه الله و أ ث ن ي عليه جدا والشيخ ا ش أحمد شاكر كان ر ك المحدث ف يمثل بلاد ص ر كما أن الألباني كان م الألباني ا أن ل ح د في ب ا الشام د واحتفى به أ ن صوره ا السنة المحمدية ر ج لجنة ع ل في ا ا م ش ي حديثية يقول تلميذ ع ل ل ا ك المربي ن ي م ث صورة ا ل بيننا وكان يلزمنا إ ل ى تعود تعود على الاعتراف بالخطا اذا ظهر و ي أ ب ى أ ن بعض ا ل أ ش خ ا ص يرحلون الاعتراف ويقول ظهرلك اعترف صرح بالتراجع ويقول استفدت منه في الدعوه كنت حليقا فبالحسنى ناصحني ف أ ط ل ق ت العيد وفي غياب الشيخ للمجالس كنا نحضر الادله ونحشد ا ل أ ق و ا ل على خلاف مكان يذهب إ ل ي ه ونصففها ف إ ذ ا جاء ذ ك ر ناقش له عليها ل فكرنا ب ض ن ا ق ا ل ق ا ذ ي ا ن ي ة في ا ل خ م س ي ن وكانت الردود م ك ت و ب ة من الطرفين ولا زال ردنا على ا ل ق ا ذ ي ا ن ي ة مخطوطا كان لما جاء واحد من بلادهم ينشر الدعوه ا ل ق ا ذ ي ا ن ي ة في الشام الشيخ رحمه الله رحمه حج في عام 73 الهجرة 73 وكان قبلها ف يتباحث عام ي ستين وعلى الجامعة ميلادي الإسلامية تأشيس استدعي قد ر في ل مع العلماء وكان بينه وبين الشيخ الغمباز ر ح م ة الله عليهما ا خ و ة ع ظ ي م ة ومن ضمن ا ل أ ش ي ا ء التي س أ ل ا ل أ ل ب ا ن ي فيها ابن باز م س أ ل ه ا ل أ م و ا ل ا ل ر ب و ي ة ا ل م و د ع ة على ا ل أ ر ص د ة في البنوك ماذا نفعل بها فكتب الشيخ ناصر للشيخ ابن باز رساله ة ي ق انني توصلت الى أ ن هذه ا ل أ م و ا ل تنفق في وجوه الخير غير الطعام والشراب واللباس يعطى ل ف ق ر ا ء غير الطعام والشراب واللباس مثلا ق ي م ة محروقات ق ي م ة بنزين ق ي م ة حطب, حطب او م ث ل اصلاح حمامات طرق طبع كتب ف ي س أ ل ه عن ر أ ي ه في هذا الاجتهاد فكتب اليه الشيخ بن باز موافقا له على ر أ ي ه قال فطبعنا ببعض الاموال ا ل ر ب و ي ة التي جاءتنا كتبا في د ع و ة السلف ونشرناها وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحول على ا ل أ ل ب ا ن ي بعض ا ل م ث ا ل فلما طبع أ ح د م س ا ي خ الباكستان المتعصبين المتحاملين على ا ل إ م ا م أ ح م د يطعن في المسند ا ل إ م ا م أ ح م د ويقول إ ن القطيعي اضاف عليه إ ض ا ف ا ت و أ ح ا د ي ث ليست من المسند ومشكلت المسند الشيخ حول للألباني ليبحثه في أحاديث بنباز هذا فاستعرض الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ح ا د ي ث مسند أ ح م د ر ف و خمسه وعشرين الف حديث حديثا حديثا ل ي تبين هل فيها شيء بالوعد القطيعي وكتب كتابه الدفاع ا ل أ ح م د عن مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ولا زال الكتاب مخطوطا وكان بينه وبين الشيخ ب ن باب مشاورات وبينهما ص د ا ق ة أ ر ب ع ي ن س ن ة لم تتخللها شحناء ولا بغضاء وكان الالباني يتمنى أ ن يكتب كتابا مشتركا مع بن باز في م س أ ل ة وهي وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع وكان يقول أ ر ي د أ ن يكون هذا الكتاب ن ب ر ا ش ا ومثلا يحتذى ل ط ل ب ة العلم عندما يرون نقاش العلماء مع بعضهم فكان يريد أ ن يكتب ر أ ي ه ويكتب بن باز ر أ ي ه في كتاب ي ط ب ع في كتاب واحد بعدما يطلع هذا عرائي هذا وهذا عرائي هذا قال لنقدم للناس ل ط ل ب ة العلم نماذج ع م ل ي ة في أ د ب العلماء مع بعضهم و إ ذ ا كنا نريد أ ن ن ر ب الناس فلا بد أ ن يكون ذلك بالشيء العملي ولما كان ا ل أ ل ب ا ن ي في المجلس ا ل أ ع ل ى ل ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ه ا ل م د ي ن ة درسوا م ث ل ه وكان ا ل شيخ مالباش موجود ط ب ع اجتمع ا ث ل ا ث ة أ ق ط ا ر من العلم في الجامعه كبن باز ا ل أ ل ب ا ن ي والشنقيقي طبعا ما مر على ا ل ج ا م ع ة وقت كان ا ج ت م ا ع مثل هؤلاء وكانت أ ي ا م ما شهدناها لكن يتمنى ا ل إ ن س ا ن لو شهد تلك ا ل أ ي ا م واجتمع في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ذلك الوقت من ص ف و ة العلماء وخيرتهم ومنهم الشيخ محمد أ م ي ن المصري رحمة الله عليه وهو من ا ل أ ف ز ا ب ا ل ج ه ا ب ذ ة المعتنين بالحديث وعلومه والذي طبق منهج ا ل أ ل ب ا ن ي في د ر ا س ة ا ل أ س ا ن ي ب عمليا على ط ل ا ب الدراسات ا ل ع ل ي ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ج ر ي ة في ا ل أ س ا ن ي د و د ر ا س ة ا ل أ ح ا د ي ث وكان يعترف ل ل أ ل ب ا ن ي بالعلم ويقول أ ن ت أ و ل ى مني بهذا المنصب لكن الشيخ لم يقدر له الاستمرار في ا ل ج ا م ع ة على أ ي حال هذه ا ل م س أ ل ة ك ا ن ت من المسائل اجتماع علمي علماء يجتمعون م ن ا ق ا ل قضايا كان من ضمن المسائل التي حدثت مثلا لو أ ن أ ح د ا من مدرسي ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و من ا ل م د ي ن ة ذهب إ ل ى الخارج ل ل د ع و ة فمات في الخارج فهل يدفن هناك أ م يعاد إ ل ى ا ل م د ي ن ة فكان ر أ ي الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يدفن هناك ووافقه الشيخ بن ب ز وخالفهما الغزال والقرضاوي وقال يعاد ا إلى ل بعد ل ذلك لكن اتفق رأي الشيخ بن والألباني محمد أمين المصري د محمد ونحو بن أمين اتفق باكس رأي ل السنة أن الإنسان ى أن أن ي ف ن حيث يموت بعد ا ل م ن ا ق ش ة بنحو س ن ة أ ر س ل ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله إ ل ى المغرب و ا ل ر ي ط ا ن ي ا والنمسا ل ل د ع و ة مبعوثا من ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وذهب الشيخ محمد أ م ي ن المصري رحمه الله لتصوير مخطوطات إ س ل ا م ي ة في أ و ر و ب ا وحدث الحادث العجيب من ع ن ا ي ة الله تعالى وتقديره ولعلها كراما من كرامات الشيخ محمد أ م ي ن ا ل م ص رحمه ي ر الله عليه أ ن الشيخ نقل للعلاج في المستشفى نقل للعلاج في, في اوروبا ل م س ت ش ف في ى أ وتوافق وجود الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي قريبا من ذلك المكان وتوفي الشيخ محمد أ م ي ن المصري في المستشفى وحضر وحضره الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وغسله و ك ف ل ه فكان الذي تولى تغسيل الشيخ محمد أ م ي ن المصري صاحب كتاب ا ل م س ئ و ل ي ة والمجتمع ا ل إ س ل ا م ي ن ظ ر ا ت في س و ر ة ا ن ه د ي س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل وغير ذلك الكتب ا ل ن ا ف ع ة <تصفيق> الذي تولى غسله وتكفيله هو أ ع ل م الناس ب ا ل س ن ة في هذا الذي كتب احكام الجنائي ثم اتصل لكي ي س أ ل عن م ق ب ر ة ق ر ي ب ة ي و ا ر فيها الشيخ محمد امين ل المسلم فقالوا اقرب م ق ب ر ة تبعد خمس وست ساعات ب ا ل س ي ا ر ة م ق ب ر ة ا ل م س ل م ي ن ما في م ق ب ر ة ق ر ي ب ة للمسلمه فاتصل بالجامعه ا ل إ س ل ا م ي ة يقول أ ر س ل و ا ت ذ ك ر ة لنقل الشيخ محمد أ م ي ن المصري المتوفى إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ليدفن فقام بعضهم قال أ ن ت ا ل آ ن تخالف فتواك تخالف ك ر ا م ك تقول يدفن حيفي يموت ثم تقول القلوب قال ما وجدنا مقبره اذا كان نقله يتم في ثلاث ساعات أ و أ ر ب ع نحن نحتاج نقله ب ا ل س ي ا ر ة إ ل ى اكبر مقبره خمسه او س ت ساعات هي هي هي هي إذن, هي هي إذن. نذهب إ ل ى بلد في أ و ر و ب ا م س ا ف ة خمس أ و ست ساعات لنحصل على مقبر المسلمين هذه الرحلة قال ط ع ه إ ى بلد فإنني, فانني قلت ذلك اضطرارا خ ت ي ا ل ش ي خ محمد و ا ل م ر ي بينه وبين ا ل ش ي خ ا ا ل ل أ ب ن ي صحبة قديمة و ك ا ن ي د ر س عنده ويحضر ح ل ق ا ت في دمشق وكان, يقرأ عليه وكان يحضر ق ر أ عليه ي وكان دروسه لما كان يقرأ في الدكان كتاب جلباب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ف أ و ل من لبس الجلباب في م د ي ن ة دمشق كما كان الشيخ الالباني قد بين في كتابه هي ز و ج ة الشيخ محمد أ م ي ن المصري هذه المرأة كما يقول الشيخ العباسة يقول محمد عيد、العباسل. أ و ل ا م ر أ ة لبست الجلباب الشرعي في م د ي ن ة دمشق وكان الحجاب عند نسائها بلطوا ا الى ا ل ر ك ب ة والباقي الجوارب هذا ا ا ل ح ج ف أ و ل من اكتفت جلبابا من درس الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وهذا ت م ي ن ه وهو صاحبه الذي معه ولعلها سنت س ن ة ح س ن ة فلها وللشيخ وللزوج أ ج ر ذلك في كل من تبع ه ا طبعا ب ا ل م ن ا س ب ة الشيخ ع م د بن م ص ر ي والشيخ عمرو د م ص بن الالباني عزلاء ف إ ن ه م ا قد تزوجا اختين كان الشيخ رحمه الله ا ل أ ل ب ا ن ي يتنقل يتنقل في البلدان طبعا كان من الذين أيضا عايشهم الشيخ من ق ل ا ب ه كان ينزل في مدينة حلب على الشيخ ناصر الثرمانين و ا ن الرجل لا زال حيا لكنه متقدم في السن هذا س ي ر ة ه فيها ع ب ر ة الرجل هذا كان سباكا سباك سباك تعرفون السباك. كان سباكاً. تعرفون. لكن هداه الله تعالى إ ل ى اتباع منهج السلف وفقه ا وجرس على الشيخ ناصر ا ل أ ل ب ا ن ي في حلف وكان س ا ف ر وتخرج إليه عليه و من المضحين فكان له بيت صغير وهو فقير وضع جزءا من بيته الصغير م ك ت ب ة ومكان للدرس و ا ل ح ل ق ة وكان يبيع الخضار على دابه وهي تمشي في الشارع ليمسك الكتاب و ي ق ر أ فيه هذا من تلاميذ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وهو رجل عصامي كان عاميا شوف كان عاميا سباكا عامي سباك صار من ت ب ا ر ط ل ب ة العلم و د أ نبه النساء ا ل ن س ا ء ل س ي ط ر ة على هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل وعدم الازعاج كفانا إ ز ع ا ج ا وصياحا و إ ذ ا كنت س ت و ذ ي ن غيرك بالصياح فتعودك في بيتك خيرا لك وعلم ممن أ ي ض ا ت ل م ذ على يد الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الشيخ نافع الشامي شيخ إ ذ ن ب الذي اقتنع ب د ع و ة السلف وكان له موقف عظيم التجرد ح ق ي ق ة ف إ ن ه كان يعلم الناس أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة قبل أ ن يهتدي إ ل ى ط ر ي ق ة السلف فلما هداه الله اليها صعد البنبر وقال للناس كل ما علمتكم إ ي ا ه يجب أ ن تراجعوني فيه ل أ ن ي تخليت عنه ل أ ن ه كان يتكلم ب أ ش ي ا ء من قديم قبل أ ن يهتدي طريقه السلف يقول أ ش ي ا ء فيها بدع و أ ش ي ا ء فيها حديث ضعيفه م و ض و ع ة رحمه الله تعالى فالشيخ ناصر اندهج منهجا في الانصاف وربى عليه طلابه و ق ض ي ة التراجع عن ا ل خ ط أ ومن ا ل أ م ث ل ه على ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في كتبه يقول في أ ح د الكتب وقعت ل ح ظ ة سياره في المجند خ ب ر ه وهو خ ط أ م ط ب ع ي كنت ن ق ل ل ت ه هكذا ا مع ح د ي ث في كتاب صفة كتاب الصلاة ا قبل ل س ج و د و ق ي ت ه في الحاشيه بالضم صبره وفسرته بالكومه ة و ذ الكومه و ا ا والله منتهى الغفلة واحد يقول في كتاب ينشر على ا ل م ل أ يقول أ ن ا أ خ ط ا ت هذا منتهى ا ل غ ف ل ة ل أ ن هذا المعنى لا ص ي ل ة له بسياق الحديث كما هو ظ ا ه ر ولا غ ر ا ب ة في ذلك ل أ ن ه يؤكد أ ن ن ي أ ل ب ا ن ي حقا وقد ويعود أبو عنده عبد زيد استمر هذا الخطأ في كل طبعات الكتاب فالمرج هذا الخطأ من من كان عنده نسخة ويعود الفضل في تنبيه لهذا الخطأ الشيخ الله نسخة تصحيح تنبيه من من بكر كل إلى فضيلة في في بن عبد الله أبو في خطاب تفضل ب إ ر س ا ل ي الي بتاريخ كذا ج ز ا ه الله تعالى خيرا ً ثم طبع الكتاب طبعه جديده في عمان وصحها ل خ ط ا ا ل ذ ك و ر والحمد لله هذا التراجع تراجع بهذه ا ل ط ر ي ق ة هذا ليس امرا سهلا أمر سهل و ي خ و في م و ض ع آ خ ر ا ل س ل س ل ة ا ل ض ع ي ف ة هذا ما وصل إ ل ي ه علمي وفوق كل ذي علم عليم فمن كان عنده شيء تستفيده منه قدمه إ ل ي ن ا إ ن شاء الله وجزاه الله خيرا م ن والشيخ يعترف ل أ ه ل الفضل بالفضل كما ر أ ي ن ا ولاشك أ ن هذا يعتبر من أ ع ظ م الصفات ا ل أ خ ل ا ق ي ة للشيخ رحمه الله و من الأشياء أو من ا ل تلاميذ أ ي ض الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي من ك بعد ا تلاميذه الآن ر ب و ف ا ة محمود ماهدي الاسطنبولي رحمه الله صار من كبار تلاميذ الشيخ ا ل آ ن تقريبا عبد الرحمن الباني عبد المقيم ر ح ن الباني ا ل م في الرياض من أ ش ه ر تلاميذه أ و من أ ك ب ر تلاميذه القدامى ا ل آ ن وصار الدرس عنده في البيت في دمشق ف ت ر ة من الزمن ثم نزل إ ل ى حي الشهداء الشيخ له كلاب كما قلنا مثل عبد الرحمن النحلاوي عبد الرحمن ا ل ث ا ن ي وزغير الشاويش وراتب النفاخ وراتب الحموش وغيرهم وكان له صفوة من يذهبون معه في ويمكن ك ا ا ن من له ل صفوة م ت ذ يذهبون ه ع ه في أسفاره ي و م أ ن يقسم تلاميذ الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي إ ل ى ثلاث طبقات نرضو مواصلة على الثاني مواصلة الاتماع الملف على